الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سهلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستهوا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولون وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون واجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ضل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشر في وَهُوَ وهو في الخصام غير مبين واجعل الملائكة الذين هم عباد رحمان إلي فان اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا له سناء الرحمن ما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 مهتدون وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها الا قَالَ مترفوها ان وجدنا ابا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 إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين أجعلها كلمة باقية في رَسُولٌ مُبِينٌ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُ الْحَقِّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّكَ لَفِي كُفْرٍ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ هم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم عيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمع ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يغهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين أمن يعش عن ذكر الرحمن مقيد له شيطانا فهو له وَيَحْصَوْنَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَ قَالَ يَا لِيْ تَبَيَّنَى وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَسْرِ قَيْمٌ فَبِأَسَى الْقَرِينُ وَلَيْسَ فَعَلَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْكُمْ فِي الْعَذَابِ مشتركون فأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهب بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا علينا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 واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالعذابِ لعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ دَعُو لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِن كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من من ذهب أو جاء معه الملائكة مقتبنين فاستقف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسفين فلما آسفونا تقمنا من وقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب بن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون فقالوا أآلهتنا خير أم لا ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون إنه وإلا عدد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون فإنه لعلم للساعة فلا تمتغن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى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 فاقتلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ودخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون ويطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تستهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة كثيرة إنها تأكل ربك قال إنكم ما لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أم يكتبون. قل إن كان من رحمن ولد فأنا أول العابدين صبحان رب السماوات والأرض رب العرس الذي في السماء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 خلقهم لا يقولون الله فإن لا يُفكون